إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر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 ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خَلَقَكُمْ والذين من قبلكم لعلكم تتقون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 فَلَا تَجعَلون لللهِ أَدَدَ وَأَتُمْ تَعَمُون وَإِن كُتُم فِي رَيبِم مِمَّا نَزَّلنَا على عَبَدِنَا فَأتُ بِسُورَة مِم مِثلِهِ وَدَروشُ هَدَا أَكُمْ وَدَروشُ هَدَ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 الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هم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 لَمَّا أَن بَأَهُمْ بِأَسْمَا إِهِمْ قَالَ أَلَم أَقُلَّكُمْ إِي أَلَمُ غَيبَ السَّموَاتِ وَالْأَرضِ وَأَلَمُماتَا تُ بِدونَُ وَمَاكُ تُمْ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 تَأنرونا سَبِبِرِّ وَتَ سَوونَ أَافُسَكُمْ وَأَُم تَتنونَ الكِتاباب أَفَلَا تَعَقِلون وَاسْتعينوا بِالصَّابِرِ وَ الصَّلااتِ وَإِهَا لَكَبِرَةٌ إِللاا عَ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 وَإِذْ قَتَلتُم نَفْسَ فَدَّ رَأتُم فِيهَا وَلهَّهُ مُخْرِجُ مَا كُُ تَكْتُمُون فَقُلْ نَظْبُهُ بِبَعضِهَا كَذَلِكَ يُحلهُ المَوْتَ وَيُركُمْ آياتاتِهِ لَ عَكُمْ تَعقلِلُون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 أَاتَّخَزتُ معدَ اللهِ عَهدَ فَلَ يُخِفَ الله عَدَ أَمْ تَقولونَ عَ اللهَّهِ مَا لا تَعلون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 وَإِذْ أَخَذنامِ ثَاقَكُمْ لا تَسْفكَُدِمَا أَكُم وَلَا تُخْرِجُونَ أَافُسَكُم مِ دَارِكُم سَُّ أَقَرتُم وَأَتُم تَشحَدُون سَُّ أَاتُم هَا تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالِإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ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 أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ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 وَقالَاوا قُلُوبُنَا غُلْف ببلَلَّ عَنَهُم اللَّهُ بِكُفْرِهِم فَقَليِيلَ مَّ يُؤمِنون وَلَمَّا جَ أَهُم كِتَابُ مِن ععَادِ اللَّهِ مُصَدّ قُلِّ مَا مَعَهُم وَكَانوا مِنْ قَبلَلوا يَسْتَفِْحونَ عًَا الذيينَ كَفَوُ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 قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُمُ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ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 قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ على قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ ائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين ولقد انزلنا اليك ايات بينات وما يكفر بها الا الفاسقون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 حَسَدًا مِن عدِ أَافُسِهِم مِ بَعدم تَ بَييَنَ لَهُم الحَق فَعفُ وَصفَح حتىَ يَأتِيَ اللهَّهُ بِأَممررِ إِ اللهَّه على كُلِّ شَيئ قَدير وَأَقمُ الصَّلاةَ وَآتُ الزَّك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 قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ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 وَهِدنَ إ إبَهِيمَ وَإِسماعلَ أَطَهِرَ بَييتَِ الطائِفينَ وَعَكِ ف نَ وَرُكَع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 قُلْ بَلِ الْمِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى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 وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صَبْرَ تَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صَبْرًا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَاسَبُونَ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 وَماَا جَعلنَ القِبَلَةَ التي كُل تعَلَيهَا إِلَّا لَِعَلَمَمَي يَدَّبِعُر الرسُولَ مِن مَيَم قَالِبُ على عقبِبَي وَإِن كَانَت لك بَةً إِللاا علىَّين هَدَ اللهَّ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 وَلا إن تَيتَ الذي نَأوتُ الكتابَ بِكُّ آيَة م تَبِروا قِبلَكَ وَمَا تَتَابٍِ قِبلَهُم وَماَا بَعضُهُم بتابِرٍ قِبلَلَ تَ بَ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 وَإِنَّ فَريقم مِنهُم لا يَكتُمونَ الحََّّ وَم معلملَمون الحَقُّ مِ الرَبِّكَ فَل تَكََُّ مِنَ المُمتَرين وَلِكُلِّ وَجِهَة هَُ مُوَلّهَا فَستَبِقُ الْ الخَيرَات أَنَ مَا تَكُوا يَأتبِكُمُ اللهَّهُ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 كلُلوا مِطَيّباتاتِ مَا وَزَقنَاكُم وَشكْرُون اللههِ إِ كُنتُم إَاهُ تَعبدُون إِ ماَا حَر وَمَا عَلَْكُم الْمَيتَةَ وََّمَ وَلَحْمَ الْخِزيرِ وَمؤُهِ الَّ بِه لِغيلِ الله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 وَآتَ الْ المَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِقُرربَ وَلتَامَا وَْمَسكينَ وَبَنَ السَّبِيل وَالسَّاب إِلينَ وَفِرْمِ قاب وَأَقَانَ الصَّلَةَ وَآتَ الزَّكَاتَ وَالمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إذَا عَهَدُ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 وَمَنْ كَانَ مريضًا أَوْ علىى سَفرَر فعدَّةُم إ مِ أَهاب مِن أُخَر يريد اللهَّهُ بِكُميُصرَ وَلَا يريد بِكُم العُص وَللتُكممِلُ العدةَ وَللتُكَبِّر اللهَّه على مَاهَدَاكُمْ وَلا عََّكُم تَشكرُون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون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 الآنآنَ بَاشوهَّ وَبتَغُمَا كَتَبَ اللهَّهُ لَم وَكُلوا وَشرَبوا حتىَ يَتَ بَييَنَ لَكُم الخَيطُأَبَض مِنَ الخَيطِ الأسوَد مِنَ الفَج ثمَُّ أَةٍ مُ الصّامَ إلَ الَّيل.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 كَُّ أَفِيظُ مِنْ حَيثُ أَفَظًا الناسَّاسُ وَسْتَغفِر اللهَّ إِن اللهَّه غَفُور وَحيم فَإذاَا قَضَيتُم مَّ نَاسِكَكُم فَذكُر اللهَّه كَذكرِكُمْ أَذَ أَكُم أَوْ أشد ذكرا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 تُنَمَّا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِنَا إِن كُنَّ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا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 اِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَثَبْلَ لُغْلَ اجَلَهُمْ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَذكُروا نِعمَةَ اللهَّهِ عَلَكُم وَماَا أَ زَل عَلَكُم مِنَ الكِتَامِ وَالحكمَةِ يَعظُكُم بِ وَاتَّقُل اللهَّه وَعلملَوا أَ اللهَّه الله بِكُلِّ شَيء عَليم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 وَمَتِرُوه على الموسِعِ قَدَرهُ وَعَلَ المُوقَتِرِ قَدَوهُ مَتًَا بِالمَعرُ فِ حًَّا على المُحسنين. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ فَانْصَفُوا وَلَا جَوْرَ فِيهِنَّ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن بَعْدِ أَن إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الذي بِيَدِهِ عِقْدَةُ وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن بِمَا بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله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 والَّذينَ يُتَوَفَّونَ مِنْكُم وَيَذَونَ أَزْواجَ وَصَةَ لأَزْواجِهِم م تَعَن إلَى الحَوْلِ غيْرَ إِخْاجَد فَإِنْ خَرجِنَ فَلاجُناحَ لَيكُم فِي مَا فَعَنَ فيِي أَافُسِِه مِنْ مَّعَرُوف وَلهَّهُ عززٌ حَكم وَلِمُقََّ قاتِ مَتَعُ بِالمَعوفِي حَقًّا علىلَ المَُّقين كَذَلِكَ يُبَين اللهَّهُ لَكُمْ آياتِه لَ عََّكُم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 تَوُتْ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ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 قليلة غلبت فئتين كثيرة باذن الله والله مع الصابرين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 ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين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 وَلَو لَا دَفْعُ اللهَِّا سَبَعظَهُم بِبَعْضِ لَ فَسَدَة الأربُ وَلَ اللهََّذُ فَقْلٍ على العالممِين تِلكَآيَاتُ اللهَّهِ نَتلُهَا عَلَيكَ مِ الحَحققَ وَإِنكَ لَمِنَ المُررسَلين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 وَلَ شَ أَ اللهَّهُ مَ قتَتََّذينَ مِن بَعْدِهِم مِن بَعْدِمَا جَ أَتْهُمبَييناتُ وَلَ اختتَلَفُ وَلكِن اختْتَلَفُ فَمِنهُم من آمَنَ وَمِنهُم من كَفَوا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 الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاهوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولاد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 وَلَ إِبَرَهِيمُ فَإِن اللهَّهَ يَأتِي بِالشَّمس مِنْ المَشِقِ فَأتِ بِهَا مِنْ المَغورِ بِفَبُهِ تََّ كَفَبْ وَلَّهُ لا يَهْدِ الْقَوْمَ اللَّالِمِين. أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِيهَا رَبِّي قَدْ هَلَكَ كُلُّ سُكَّانِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَم لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يوم قال بل لبثت مئة, مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى العظام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 مثَلَُّذينَ يُم فِ قُون أَمولَهُم فيِي سَبِي لللههِِ كَ مَثَلِ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حَبَّةٍ أَبتَت سَبَ سَنابِلَ فِي كُلِّسُ بُلَةٍ مِأَتُ حَب واللَّهُ يُضَاعفُ لِمَي شَاء وَلَّهُ اسِع عَليِي الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منه ولا ادلهم اجرهم عند ربهم لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول ما عروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله هو حليم يأَُهََّذينَ آممَنوا لَا تُبِطِلُوا صَدَقارتِكُم بِالْمَنِّ وَأَذَاكََّذ فِقُمَا لَهُ رِآاء أَ الناسَّاسِ وَلَا يُؤِن كََّذِي يُ فِقُمَا لَهُ رِآاء أََّاسِ وَلَا يُؤمِنُ بالِاللهِ وَْيَْمِ الأَ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 وَمسَلَُّذينَ يم فِ قُونَ أَم وَلَهُ مُبتِغَ أَمَرضاتِ اللَّ وَتَسْبتَ مِنْ أَفُسِهِم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 تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل السمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار, فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت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 الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت ذَلِكَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا إلا إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن فَقَأَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِذ تُخْفُونَهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 فمَا جَ أَهُ مَوْعِضَةٌ مِ الرَبِّهِ فَتَهَا فَلَهُ مَا سَلَف فَمَا جَ أَهُ مَوْعضََةٌ مِ الرَغْبِّهِ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمرُرهُ إلىلَى الللهَّ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 بَدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِٱلْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ الله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 فإن كان الذي عليه الحق سَفِيهًا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل له فليمل الوليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من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 ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلك أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن ترتابوا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 ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله واتقوا الله ويعلمكم الله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 آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ